وَمَا أَجْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَجْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله.